قَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الْمُفْتَرِينَ قال فالربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فاجعلهم جذادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهدنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم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 رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون ثم نقصوا على, على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من أفعكم شيئا ولا يضركم، أفع لكم أفع لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنت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 وَمَا نَسِيَ اللَّهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بِنَفْسِهِ وَكُلَّهُمْ جَعَلْنَا